ما فيش ما فيش اغلى من ديني ومن غيره مانيش انسان ايماني بيه لاقيني ويهديني في اي مكان ما فيش اغلى من ديني ومن غيره مانيش انسان ايماني بيه لاقيني ويهديني في اي مكان وعيش مسلم واموت مسلم رفع راسي للدنيا جريء باسلامي ما كل شيء جبان وعيش مسلم واموت مسلم رفع راسي للدنيا جريء باسلامي ما كل شيء جبان غاري باسلامي ما كنت جبان وايش اقلن ديني وايه غيره يرضيني وايه غيره يعديني زي حمد دنيا سرت اخرى حساب ديان حساب ديان ما فيش اغلى من ديني ومن غيره مانيش انسان ايماني به ناكيري ويهديني في اي مكان واعيش مسلم واموت مسلم رفع راسي للدنيا جاري باسلامي ما كونش جبان جاري باسلامي ما كنت جبان انا الاسلام اعظمنا ما في حياتي بلهمني في كلامي ويلجمني في سكاتي انا الاسلام اعظمنا ما في حياتي بلهمني في كلامي ويلجمني في سكاتي انا التوحيد كده ديني ولا فيش غيره خلاص اديان انا التوحيد كده ديني ولا فيش غيره خلاص اديان خلاص اديان ما فيش اغلى من ديني ومن غيره مانيش انسان بimani bih nakini wahdini fi ayi makan wa'ansh muslim wa mut muslim rafa rasii lidunya gari bi'islami ma kun shigaban ma kun shigaban